プレゼントは83 3 3> ت ت。 يتصل تلفونيا لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا زردت لقد اتصلت تلفونيا ط ي ل ة الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت 質問した。 たたたたたたきとりったおはなしすべてをかたたたたたたたたたたきとくうら ا ل ح ك, ك ا ي لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت لقد أشتغلت. لقد اشتغلت طوال اليوم, اليوم. تابر يأكل. يأكل. تابت أكلت للتو لقد أكلت يأكل لقد لقد لقد أ اكلت كل الطعام, لقد أكلت كل الطعام